لها موسوعه زكاها ق د د خالها ا ا ه كذبت ث م د ب ط ق ا ل ن ا ه ب ل س و للعلوم ا ل الاسلاميه ف و س و ع ه النابلسي خ ل ع ل و م ا ل ا ق ل ا م ي ه والنهار إذا تجلى وما ا ا إذا ل تجلا ن ه ر و خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ف س ن ي س م ه لكم موسوعه النابلسي ح س ن ر للعلوم ا تردى إن ع ل ي ن ا لنهدها إ س ل ا للآخرة موسوعه ج ا ا ل ذ ي ن ا ب ل م ي ت ز ك ى وما للعلوم أ ح د ه م نعمة تجزى إ ا بتغاء ج ه ر ب ا ل أ ع ل ى و ل ا ف ي ض ه